adimiṣ ṣalāt ta'ala al-ḥabīb انفس جنات ما فاتح رحمت نظم الحبيب الله Allah husanna wan mabana hikatun qiramu الصلاة على رسول الله شمس شمس لا لا لا تغيب حاشا من استجاب بها وحاشا أن يجيب فإذا دعوت الله وإذا طلبت الله رجعت الله، فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيّب، فابدأ دعاءك واختتمه. بالصلاة على الحبيب اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم فانتم يا اقرا من خلق من نكون ان بي لزرتم بمن رجعتم يا اقرا من خلق من نكون قلوا رجعنا بكل خير وجاء مع الفرع والاسول قلوا رجعنا لا كي أزين تلوجودي ما فوق عيشي ولا وجودي لاولك يزين تلوجودي ما فوق عيشي ولا وجودي ولا ترنت في صلاتي ولا ركوعي ولا مسجدي ولا ترنت في صلاتي. ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أيها الليالي رمضان علينا عودي لي عود الرمل كعود. يا ليالي الرضا علينا عدي ليحضر منك عود عدي علينا لكل خير بالمصطفى